بوك تو تريست إبت خمسة وثلاثون خمسة وثلاثون ن لتيشتتو في المطار في المطار بيخ إسكوا داريزرفيرم بولت دو أتينة من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا من فضلك احجز لي رحله طيران الى اثينا هل هذا طيران مباشر هل هذا طيران مباشر مل 1 место до прозорец не пушачи من فضلك مقعد بجانب بالافذة غير المدخنين من فضلك مقا بجان النافذة غير المدخنين ب إكو دبتورد من فضلك أريد تأكيد الحجز من فضلك أريد تأكيد الحجز بيخ إسكوا دا أتكاجة رезервاتسي من فضلك أريد الغاء الحجز من فضلك أريد الغاء الحجز بيخ إسكوا دا промنى رезервاتسي من فضلك أريد تعديل الحجز من فضلك أريد تعديل الحجز кога излита следващият самолет за Рим? Мата ли от таяра или Рома? Мата тук ли от таяра или Рома? Има ли още две свободни места? Хал мазала южаду маканун ли Не. Макан إما ميسامو إدنوم يستو سفوبودنو أشتي لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط كوغاش تكاتسنم؟ متى نهبط؟ متى نهبط؟ كوغاش تسميتم؟ متى نصل؟ متى نصل؟ كوجا إيما أوتوبوس ز متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ متى يذهب باص إلى وسط المدينة؟ توفا باشيات هل هذه حقيبتك؟ هل هذه حقيبتك؟ توفا باشاتا هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ توباشيت پاغاشلي هل هذه امتعتك؟ هل هذه امتعتك؟ كوكو پاغاش موغا دفيما كم اخذ معي امتعة في الطائرة؟ كم اخذ معي في الطائرة؟ 20 килограма. Ешри на кило. Айшри на кило. Какво? Само 20 килограма. Към? Факът ешрина на кило. Към? Факът ешри на кило. За книгата и текста, моля, идете на страницата wwwbook 2 точка de